كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل كن في الدنيا كانك غريب او سبيل احبتنا في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ثم اما بعد أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى إذن عابر سبيل هذه الكلمة الماتعة من حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاه هذا الحديث الذي أردنا أن يكون عنوانا لهذا البرنامج ولهذه الأماسي الطيبة التي نقضيها وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم الشهر المبارك ومع شيخنا الحبيب الشيخ الإمام حسنة الأيام الشيخ أبو سحاق الحويني حيا كلنا الشيخنا بارك الله فيك. رفع الله قدرك في الدارين الله يحفظه الله يباركيك جزيط الجنة أصلا الله لله. نجعله في موازين حسنة كبير من الله عز وجل طبعا أحباتنا في الله هذا البرنامج او هذا اللقاء يحمل طابعا خاصا لشيخنا الحبيب فقد خرج لتوه فقط ليؤدي هذا البرنامج سائل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته خرج للتو من المستشفى فقط ليقدم البرنامج ثم يعود مرة أخرى ليكمل فترة علاجه أسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يمتعنا أيضا بصحته بإذن الله عز وجل ثم اخترنا لهذا البرنامج وهو الحال مع كل واحد مننا كلمة عابر سبيل هذه العبارة التي هي كما قلنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صيح البخاري كتاب الرقاق الحديث الثاني هذا الحديث الذي يعنون والذي لا بد أن يعنون في حيات كل واحد منه لصورة حياته لا نريد أن نطيل ولكن مع شيخنا الحبيب ومع عابر سبيل حيكم الله شيخنا مالك الله فيك إذن عابر سبيل هذا الاسم وهو الكلمة ليست كلمة عابرة وإنما هي مقطع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حديث صحيح تفضل الشيخنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو هنا للإضراب بمعنى بل يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أردت أن تنجو لا تأنس بشيء من الدنيا فكن فيها غريبا ثم علمنا بالتجربة وبالنظر إلى حياة الناس أن الغريب يأنس في دار الغربة ويتخذ أهل المكان أهله وأصحاب المكان أصحابه ويعيش بلا غربة حقيقية بينه وبين نفسه ولا بينه وبين الناس الذي يعيش معه فهذا الأنس هو مدعاة النسيان فكأنما قال له كن في الدنيا غريبا فلما علمنا أنه يأنس في دار الغربة كأنما قال له لا لا تكن غريبا بل كن عابر سبيل عابر السبيل رجل يحمل متاعه على كتفه ثم يمضي لا يلوي إلا على هدف واحد يريد أن يصل إليه فهو يمشي طريقه كله فإذا تعب نام فإذا استيقظ حمل متاعه على كتفه وانطلق إلى غايته التي من أجلها خرج من النقطة الأولى نعم وعابر السبيل في نظري يشبه جندي المظلات جندي المظلات أنا سمعت من الفريق سعد الدين الشاذ اللي رحمة الله عليه وهو أول من أسس سلاح المظلات في الجيش المصري وسئل إيه معنى جندي المظلات قال هذا الجندي بينزل خلف خطوط العدو بيظل من 24 ساعة إلى 48 ساعة وحده بانتظار المدد حتى ينتظر المدد من المشاه وغيره حتى التحق به فهو قال أن شعار جند المظلات أعظم أو أكثر ما يكون من السلاح وأقل ما يكون من المطالب الإدارية مطالب الإدارية الصلاح في الجيش معناه الأكل والشرب يقول جند المظلات إذا كان يعني الحمولة بتاعته خمسين كيلو أو مئة كيلو مثلا فهو يبقى سبعين كيلو سلاح وثلاثين كيلو المطالب الإدارية اللي هي مية كذلك عبر السبيل ينبغي أن يكون معه من الإيمان الذي يحمله على مواصلة السير إلى غايته أعظم ما يكون أكثر ما يحمل يعني بين جنبي وفي عقيدته إن هو يصل إلى هدفه يبدأ أكثر ما يكون عنده وأقل ما يكون من مطالب اللذرية الدنيا نعم إلى الدنيا نحن ممكن نشبه السلاح بشكل السلاح المؤمن بالإيمان السلاح المؤمن هو الإيمان الذي يعتصم به من شياطين الإنس والجن حتى يصل إلى الله بسلام وأقل ما يكون من مطالب الإدارية وكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يقول كما في الحديث الصحيح في الصحيحين اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لنفسه إلا بالأكمل القوت إنه هو إذا وجد الإفطار لا يعني يكون عنده الغداء إذا وجد الغداء لا يكون عنده العشاء القوت مجرد لقيمات تقيم نص لبه لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا أكثر من هذا أكثر من القوت وكانت حياته الشريفة كلها قائمة على هذا المنوان فعابر السبيل كما قلت رجل له هدف يريد أن يصل إليه إن لم يكن له هدف تهت منه الطريق وظل وانت عارف يعني الطريق إلى الله سبحانه وتعالى عليه على الرصد عدة شياطين وعدة ملهيات كل واحد يريد أن يخطف قلب هذا الرجل الذي يحمل متاعه ويريد أن يمضي إلى ربه فإن لم يكن هذا الرجل على دراية كاملة بطريقه وعلى دراية كاملة بمكر عدوه وأنه لا يريد إلا هذه المضغة النفيسة اللي هي القلب يعني ويأشرف ما في الإنسان وإنما يوزن المرء من قيامة بقلبه إذا لم يكن حريصا على هذه ويعلم أن أعداءه يريدون خطف هذه المضغة أعتقد أنه سيكون في هذه الحالة على خطر النظيم نعم. شيخنا يعني هو القصد من, من, من هذا التشبيه النبوي الشريف أن الإنسان الغريب قد يركنه وكما نرى في حال المغتربين في كل مكان يركن ويبني لنفسه في دنياه الجديدة يبني له متاعا ودورا وقصورا كأنما نقل حياته من سكنه حتى أنه كثير من الناس يقول من بلد كذا ثم يصبح في بلد كذا وهذا بخلاف التخفف الذي هو حال عابر السبيل الذي حقائب دائما مجهزة ومحزمة ومستعد للسفر في كل لحظة هذا هو الحال بالنسبة للفرق ما بين الغريب وعابر السبيل وعابر السبيل, وعابل السبيل, وعابل السبيل هذا حاله مع الدنيا ولكن عابر السبيل لا يعرف ما هو السيطان ولعل هذا يحملنا إلى الحديث الذي ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم في نفس الباب بعدها كما بواب الإمام البخاري أنها مدة عمر الإنسان هي ستين عام وقد أعذر الله عز وجل لعبد انبلغه الستين كما يأتي في الحديث الذي بعدها الحقيقة الإمام البخاري أبدع في يعني حديث كتاب الرقاق <تصفيق> لأنه قبل حديث كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل ذكر حديث أنس بن مالك وضي الله عنه وحديث سهل بن سعد السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرتجز مع المهاجرين والأنصار وهو يحفر الخندق كما في الواد سهل ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وفي حديث أنص فأصلح الأنصار والمهاجر. والمهاجرة الإمام البخاري إنما وضع هذا قبل كن في الدنيا كأنك غريب على سبيل التهييج لأن الإنسان لماذا يكون غريبا ولماذا يختار الأشق في حياته لماذا يحمل متاعه ويمضي لا يلوي على شيء طب حياته كما يعيش الناس يعني الذي يهيجه على أن يحمل متاعه ويطول نفسه في السفر وفي الهاجرة الحديث الأولان اللي هو كون في الدنيا اللي هو حديث اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فهو العيش على الحقيقة وفي حديث سهل بن سعد السعدي قال النبي صلى الله, صلى الله, عليه, صلى الله عليه وسلم لسوت لموضع سوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها يعني أنا لو حبيت أحسبها بحزبة بسيطة يعني وقول الدنيا دي و أنا حبيت أترجمها لرقم من الأرقام كم تساوي لا أعتقد أن حد إطلاقاً يستطيع أن يأتي على الدنيا بسهاء سهولها وجبالها ووهادها وأنهارها والمتاع والناس عملوه وبنوه الكلام ده كله و يستطيع أن يترجمه إلى رقم صعب جداً يعني انت عارف قد تأتي على البلد الواحد ما تعرفش تقيم هذا البلد بكم مليار صحيح. مثلاً أو بكم تريليون فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ده إن كانت له الدنيا ده يعني إن كانت وما في حد, له الدنيا, وما في حد له, الدنيا له الدنيا كلها كل واحد أخذ من الدنيا قطعة وصار ملكاً عليها وقال لك أنا أمير الأمراء وأنا ملك الملوك وإلى آخرين وهي في الآخر قطعة في قطعة أرض الله في أرض الله سبحانه وتعالى فعشان كده أقول لك يعني خير من الدنيا وما فيها إن كانت له الدنيا إلا وسلمنا جدلاً أن أنه كانت له الدنيا طيب ما وضع في الدنيا ما وضع الصوت لو أنت جبت صوت وحطيته كده على المندضة اللي قدامنا تربيزة اللي قدامنا دي هيأخذ كم في كام يعني يأخذ مثلاً الصوت اللي العصاية نعم نعم العصى طب العصى دي كم في كم؟ يعني مثلا متر في ثلاثة سنتي مثلا ما هو من شم متر في حشرة يعني صحيح ده صوت ما هو إلا صوت هذا الصوت خير من الدنيا وما فيه إن كان لك والحقيقة مش القصة قصة صوت لأنك إذا دخلت الجنة ما عادش صوت لم يعد صوتا إنما دخلت الجنة يعني وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكة <مولئك> كبيرة لكن لموضع صوتي أحدكم في الجنة يعني إذا ضمن أن يدخل الجنة الله أكبر هو ده ده, ده, ده, ده, ده, <تصفيق> ده, ده, ده ده المقصد من حديث النبي عليه الصلاة <تصفيق> والسلام مش المقصود مجرد موضع الصوت لأن الموضع الصوت لو حبيت تقف عليه الأنزل اللي نشاء البهلوان عشان تيمشي على العصر صحيح وهذا بالدنيا كلها. وهذا بالدنيا وما فيها ليه لأن الدنيا منفاتة يعني أنت تموت تترك كل شيء خلفك وما يكون لك على الحقيقة هو ما يستقبلك وليس ما فاتك صحيح قال الفضل بن عياض لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان على العاقل أن يفضل الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى الله, نعم الله إذن كما تفضل شيخنا هذا السباق ثم السياق الذي قلناه وهو طبعا هو ثم يأتي عن ذلك اللحاق نعم هو ده, ده السباق السباق اللي هو اللهم نعيش إلا عيش الآخرة تمام نعم فهيج الرجل على أن يصبر على غربته ويصبر على وحدته في, في هذه الدنيا حتى يصل إلى هدفه ثم بيّن الآفة التي يقع فيها كثير من الناس نعم توقف ذلك قال الإيمان صع... المخارب أردف هذا الحديث بحديث أعذر الله إلى رجل بلغه ستين سنة أعذر أي قطع عذره رجل وصل, وصل من العمر إلى ستين عاما خلص ما عدلوش عذر كما قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فمال للظالمين من نصير قالوا النذير هو الشيب وهو أن يبلغ المرء ستين عاما أو قالوا أن يبلغ المرء ستين عاما وفي بعض العلماء قال هو الشيب إذا رأى المرء الشيب في مفرقه فعليه أن يعلم أنه يقترب من آخرته فالإمام البخاري رحمة الله عليه ذكر ستين عاما وده العمر اللي النبي عليه الصلاة والسلام آآ يعني آآ نوه به كما في حديث ترمذي أن غالب أعمار الأمة في موتها أو في حياتها تدور ما بين الستين إلى السبعين كما في ترمذي قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يتجاوز ذلك فأغلب نسبة الوفيات الموجودة في هذه الأمة تكون ما بين الستين إلى السبعين طيب يعني انا لو حبيت اعمل دراسي الجدوى لرجل سيعيش ستين عاما عن كم سنة يحاسب بين عشان أبين بس أن الحياة حقيرة جدا وقصيرة جدا ولا تستحق كل هذا العنت ولا كل هذه المصادمات وأن الناس يدوسهم عظيمة على بعض عشان إيه يعني عن كم سنة يحاسب هذا المسكين الذي يعني فعل الأفاعيل وأفسد في الأرض و... حتى يبقى وحتى يرتفع الرجل إذا نام ثماني ساعات إذا نام ثماني ساعات في ستين سنة يبدأ عشرين سنة ثلث العمر, العمر نوم تمام ولا يحاسب إلا إذا بلغ طيب يبلغ مثلا أقول عشر سنين اتناشر سنة ما عشرين سنة بقى اتنين وثلاثين سنة. كم يبقى له من ال ال ال ال ال ال الستين سنة نعم تمانية مثلا تمانية وعشرين نعم التمانية وعشرين سنة دي هي العمر الحقيقي الذي يؤاخذ المرء به بينادر ربه تبارك وتعالى بل أضيقها على ال ال ال السامع أكثر من هذا وأقول أيام الناس ثلاثة يوم مضى ويوم يأتي ويوم يعيشه فأما الذي مضى فانتهى لم يعد ملكا له وأما الذي يأتي ليس ملكا له لأنه ربما لم يكن من أهله وأما الذي يعيشه فربما يموت قبل أن يكمل كلمته يعني ما يكملش بقيت يوم يعني أنا أعرف يعني رجل رحمة الله عليه رحت أزوره في المحل بتاعه في رمضاء في الشتاء فالمهم لقيت عنده بطنية اللي دي بطنية وابر إسباني وبتاعه وانا جبتها يا الجو وردي جدا وكده. واحد تغطى بها وتلف بها وتدفى وبتاعه الكلام ده الكلام ده كان العصر والله العظيم بات في قبره الله أكبر ده اللي ملحقش يتلفع بالبطنية ويتدفى بها بات في قبره سبحان الله يعني بعد ما أنا تلكت بحوالي نصف ساعة مات دفنوا بعد العاشر فنعيز أقول يعني الإنسان قبل أن يكمل كلمته ربما يموت ما مضى من عمره كما مضى من يومه إلا أبل كده اللي هو أمس يعني نعم فما مضى من يومه الآن اللي هو عيشه الآن يشبه ما مضى من أمسه نعم وما يأتي من يومه الآن يشبه, يشبه ما يأتي من غد إذن هو لا يملك إلا اللحظة التي, التي يتكلم فيها أو النفس الذي يتنفسه الله أعجب فهذه حقيقة عمر الإنسان النفس الذي يتنفسه هذا الإنسان مش إنه هو لسه قدامه أيام يؤمل دنيا لتبقى له كما قال سيباوي لما يعني سيباوي أنت عارف مات شابا يعني لا. مات سنه كم وثلاثين سنة. سنة حول ثلاثين سنة لا. تقريبا يعني. فلما يعني نام على فراش الموت أنشد قائلا يؤمل دنيا لتبقى له فمات المؤمل دون الأمل حثيثا يروي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل يعني عمال يروي في النخلة كل يوم عشان تطلع النخلة وعشان تثمر البلح والكلام ده حثيثا يروي أصول الفسيل كل يوم عمال يرويه عشان تطلع فمات الإيه فعاش الفسيل ومات الرجل الذي كان يروي أصول الفسير سبحانه الله, سبحان الله. شيخنا وإن كان يعني قد يكون الكلام بعيدا وعما ولكن هذا السبك الرائع لهذا الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام جعل الثلاثة أحاديث كأنما هي وحدة واحدة كانما تتكلم عن حدث واحد حدث يهيئك نفسيا لأن يكون نظرك إلى الآخرة ثم يقول لك كيفي كيفية تعاملك مع الدنيا وأن لا تكون غريب بل تكون أدعى من ذلك وأعلى وهو عابر سبيل ثم يقول في الختام لأن الله عز وجل قد أعذر لعبد بلغه الستين يعني وصل عمرك الستين بعد أن نبهت إلى أن الآخرة هي مقرك وبعد أن نبهت عن آلية التعامل وهي أن تكون عابر سبيل ثم وصلت إلى الستين ولم تمتثل لهذا الأمر فحتى طريقة السبك أعطت الحديث روح وأعطت المسألة معنى واضح لا ده في, في معنى أجمل من كده كمان نعم يعني احنا قلنا الكلام سياق وسباق ورحاق قلنا السياق التهييج على الصبر على لاؤاء الدنيا علشان هذا السباق عشان نعم تمام؟ ثم ذكر البخاري الآفة التي تعرض للإنسان ثم ذكر بعد ذلك الإمام البخاري بعد هذا ما يحذر من يعني زينة الحياة الدنيا وبيّن أن هذا هو الذي ضيع الرجل الذي بلغ ستين سنة ولم ينتبه إن هو هيموت قال والله ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقاكم أو تلهيكم كما أهلت من سبقاكم يبقى كما أنه هيجه اتداءا حذره وبيّن له المصرع الذين وقعوا في هذه الشباك من الذين بلغوا ستين عاما ولم ينتبهوا إطلاقا إن في آخرة تنتظرهم ما الذي ألهاهم ما الذي اجتث أعمارهم كلها حتى لم يشعروا التنافس في الدنيا على الدنيا وحتى في, الـ في, الـ في أكثر من حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم الفقر هيعمل هي يعني ماذا سيفعل الفقير في فقير مثله بل الفقراء يتواسوا دائما تجد عندهم من الرحمة وتجد عندهم من الشفقة على بعضهم البعض أكثر مما تجد عند الأغنياء الأغنياء إنما يتنافسون كل واحد يدوس على الثاني إنت وصلت إلى الموقع الفلاني لا دعنا عايزة أكون أغلى منك وأحسن منك وإنت ركبت السيارة فلانية دعنا عايزة أغلى منك وأحسن منك وهكذا فما ضاعوا في النهاية إلا بالتنافس على الدنيا فكأن البخاري الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأربع أحديد دي على بعضها كانها صارت وحدة وحدة وحدة, وحدة, وحدة, وحدة واحدة والحل فيها كلها كلها مع, مع بعضها الحل يكون أن تكون عابر سبيل آه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا عابري سبيل في رحلة الفرار الطويلة الله تبارك وتعالى آمين آمين أعتقد أننا نحتاج أن نكمل هذا النسجح كلامنا سيكون هو رسائل لعابر السبيل وكلنا عابر سبيل رسائل ترسل إليه حتى تصل إلى قلبه إذن هذه الوقف الأولى مع عابر السبيل ولنا وقفات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى شيخنا الحبيب <تصفيق> ومشاهدين الكرام شرفنا بشيخنا الحبيب فضيل الشيخ أبسحاق الحويني في هذه الدقائق السريعة من برنامجكم عابر سبيل أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن قدومنا إليه وعليه جميعا بإذن الله عز وجل ونتواصل وإياكم بإذن الله عز وجل دائما وأبدا فتابعونا في الحلقات القادمة بإذن الله عز وجل سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام علي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر